عن قرارك. كل واحد ي أ خ د قراره في كسر صنمه لكل واحد منا زي ما ق له ن ا ل صنم عاكف عليه له الله وجل له شغلاء بتبعيده حاجة حاجة معينة عن الله عز وجل. لو حاجة معينة عن عز فكل واحد لما اتعلمنا المره الامس ان ابراهيم عليه السلام قصر ا ل أ ص ن ا م فراغ عليهم ضربا باليمين ن يعني عنده بأقوى حاجة وما ما, ما خافش يجرالي ما هتعمل ممكن ترددش قالش والناس طب طب ممكن لي حاجة ممكن, أعتقل ممكن ي ع ن ي ي ج ر ى ل ي اي شيء سلام وقالي س ي د ن ا إ ب ر ا ه ي م كان الله عز وجل كان يختار على الله على عز وجل كان كثير ا ن ك ا ل ت أ و كان ع ن د م ا يرى أ ه ل ه وقوم ه و أ ب و ه يعبدون ا ل أ ص ن ا م من دون الله كان كثير ما ي ت أ و ى كان يقول آ ه ك ع ن ي إ ز ا ي يرى الناس بتشرك بالله عز وجل إ ز ا ي يرى الناس يعصون الله عز وجل ف خذ قرارك وقصر اصمم ل ك ل و ا ح د ع ن د ه صنم قصرو ي ك س ر و ي ت خلص م ن ه ي ب د أ يبدا يبقى حر يبدا يبدا ي ب د ي ب ا ب د ا د ا يبدا يبدا يبدا ي ب د ي ب يبدا يبدا يبدا يبدا يبدا ي ا ي ب د ي ي ب د ي ب ي ب ي ب د يبدا يبدا مقيد ب م ص ي ة مقيد بزنب مقيد حسن الشيطان مقيدك مش عارف تقرب ع عز عارف ب الله وجل مش ت ت من الله سبحانه و تعالى فكسر الاصنام وكسر قيود وكسر الزنب الفرد انت عاكف عليه فايعتجد نفسك حر طليق ل ع ب ا د ة الله عز وجل درس هناك اشخاص ي ك ان ك و ن ب ط ل اشخاص ي م ن ان يكون هناك ا خ ا ي ك ن ان يكون ه ن ا ا ش خ ل ي ك ر ا ج ل و ن ه ن ا ا ش خ ا ي ك ن ان يكون هناك ا ر ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ن هناك ا ل خ ا ص يمكن ان يكون ه ن ا ر و ش ا ص يمكن ان يكون ه ا ألقي ف يمكن ان ي ن هناك ا ش ا ص م ن ج ن ي ت ب ا ل م ن ج ن ي ت يعني من كثير لكثرت لهابها حراها وشدة و من ه ا ك ا ا ن ت في بعض ل ر و ا ا ي ت ن ه ا كانت عندما ا يمر لهبها ط ي ر من ف و ق ا النار يسقط في ل من شدة ه تمام؟ عندما يمر الطير من الطير ف وشده ق يسقط النار كان يسقط في النار من في ة ل ب ه ا ومن شدة حرها فتخيل كيف تتعمل؟ دلوقتي يعني يعني المسلمين النغل الحقد الغل مثلا ناجد كمة وكمة شو المسلمون في افريقيا الوسطى والمسلمون في بورما والمسلمون في مثلا في بقاع ا ل أ ر ض يقتلون ي ح ر ق ويتشردون ن تخيل يعني قمة على أهل الإسلام حتى كنت تبقى كنت تعبد يفعلون شيئا لدين الحقد على أهل الإسلام لا الله الحقد مسلم قمة كانوا إذا إذا وإن بس وانا مشرك وانا كافر وانا اعتقدهم م يعني ان المسلمون كفار ز ا ي ف قمه ة الحقدة على ل الحقد ا ا س ل ل م قمة فشوف و ق م ة الغل و ق م ة الغضب يبنون ي سيدنا ابراهيم عليه السلام بنيانا يعني قال قعدوا يبنوا فيه يدعمون قعدوا انه قال الحطب شهور وشهور يعني تخيل الغضب قمة و ق م ة الحكمه على أهل اهل ل د ي ن و أ الدين إ س ل ا م ف ن ج س د ا إبراهيم أمس كان ثابت ثبات غير عادي ثبات الجبال كان غير ي أمس ق واهل ل حص بي ل ل و ن ع م وكيل ي س الاسلام يتجاوز العشرين ن كان يعني عندما قصر أ ص ن ونكمل النهارده القصه مع يعني كن بطل وقف ق د ا م شهواتك ومعاصيك وقف امام يعني الله شهواتك نفسك قدام النمرود ملك البلدة قلنا قبل و ت و ل د في ب ي ئ ة ك ف ر ة في ب ي ئ ة لا تعرف الله عز وجل في ب ي ئ ة في بيئة ا ل أ ب يصنع الها ي ثم يبيعها فتخيل وقف نشوف حتى تخيل السابات خرج سيدنا إبراهيم من مواجهة إلى مواجهة إلى من أصعب يعني من إلى أصعب إلى إلى النمرود ملك البلدة البلاد مواجهة مواجهة مواجهة من من أن أن أمام وحاكم أصعب أصعب ق م ة الثبات مع ابراهيم عليه السلام هو يجادل الممرض و نجد ان بعدما نجى الله عز وجل ابراهيم عليه السلام من النار زع خبره خبر يدخل يخرج البلدة انتشر رجل النار في الناس ثم يدعو إلى دين جديد. رجل رجل ورجل جديد وجل إلى إلى الله عز وجل. ورجل يدعو إلى هدم الأصنام الله الواحد للأحد يدعو دين يدعو يدعو هدم عز وعيباتة فاراد ز ب ملك هذه البلده ة وكان النمرود و من الجبابره قال تعالى أ ل م ترى إ ل ى الذي ح ا ج إ ب ر ا ه ي م في ر ب ه أ ن أ ت ا ه الله الملك إذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي و ي م ي د قال أ ن ا أ ح ي ي و أ م ي د هنا نجد برضو المبدر ا سيدنا ابراهيم عليه السلام بادر بالقاء ا ل ح ج ة بادر ب ا ل م و ا ج ه ة سيدنا ابراهيم عليه السلام نموذج فريد و ل ن سيدنا ابراهيم ق ا سيدنا إ ب ر ا ه ي م ع ل ي ه ا ل س ل ا ه ي م سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم س ي ا ا ب ر ا ن ي م سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم سيدنا ا ب ر ا م س ن ا ابراهيم سيدنا ب ر ا ي م سيدنا ابراهيم ن ا ا ب ر ا ي م سيدنا ابراهيم ي د ن ر ا ه ي م و ا ج ه ة ا ه ي م س ا ابراهيم سيدنا ا ب ر ا ي م سيدنا ا ا ه ي م سيدنا ا ا ه ي م س ن ا ابراهيم ن ت ع ب ا ه ي م سيدنا ابراهيم س ي ن ا ابراهيم س ي د ا ا ر ا ه ي م سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم سيدنا د ع و إ ل ى دين الله عز وجل كلنا نشتغل في الدعوه كل ه على حسب طقته ا كل ه على حسب علمه كل ه على حسب إ م ك ا ن ي ا ت ه تمام أ ل م تر ى إ ل ى لجا إ ب ر ا ه ي م في ربه أ ن أ ت ا ه الله الملك قال ابراهيم ربي الذي يحوي قال أ ن ا أ ح ي و أ م ي ت يعني أ ه ل التفسير يقولون أ ن ه أ ت ى برجلين النمرود أ ت ى برجلين محكوم عليهم بالاسلام وعفى عن واحد وقامت أ ب ذ ي ك ظن أ ن ه يقدر على ان يحب فلان ولكن اقام عليه المسلمون ن ا ب ع ن ي المسلمون يقولون م ا ل ا ي ج ذ ب و يعني... يأ... ل كذلك ثم ي ج ذ ب ا ن كذلك ثم يجذبون كذلك فسبحان الله يعني اه... ف إ ن الله ي أ ت ي بالشمس ثم قال سيدنا إ ب ر ا ه ي م إ ن الله ي أ ت ي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب ف ب ه ت الذي كفر أخر... والله ل م ي ن يعنى سيدنا سيد ابراهيم مجدوش في الاولانيه ن ص ت ع ن ده فكرك خد النقطه ل أ ل ا ل ب ا ط ل ي ع ن ي يعنى ه م حجج جدا كثير مثلا مثلا احنا يعني والله انا شفت ل ق ا ء ي ع ن ي ا ل ل ه ا ل م س ت ع يعني ا ن ء كان, كان, كان, كان المستضاف احد المخرجين انا بيقول له انا, أنا بعترض على افلامك بترمز ل ل ا ب ا ح ي ة وتنشر الاباحيه و تنشر الشباب كذا وفعل الاباحيه كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و د م ا و ك ي ا و كذا و ك ا و كذا ب كذا و كذا ل د ذ ا و ك ذ ق ت ي و ا ل ل ه ا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و ا و كذا و كذا و كذا و كذا و ك ذ و كذا و ك ذ و كذا و ك ا و كذا و كذا ن بيزين لهم ا ل كذا و كذا و كذا و ك و ا ا و ا انت بدات تطلع ع ل التلفزيون بتدعوا ل ن ا س ب ق ر ا ء الله و ق ر ا ء الرسول والاحاديث و و و ت ح ث ه م في الدين و تحبهم في ب ل الدين بعرفه سبحان ه الله سبحان ع ي عشان يعني عز سبحانه الله كده و ل إلينا عقولانا أن يرد إلينا عقولنا والله م ن ا في د ي ن ا ل ل ه يعني ي ن فهم ص ح اهل وأن يردنا ي إ ل ردا ج م ي الباطل ة أهل ل ا هيلاقوا م ي ت ح ج ة و ح ج ة و ح ج ة ويلاقوا م ي ت برهان و برهان و برهان يعني انت الباطل هتخلص مش من حجج أهل حجج في الحجاب و ف ي ا ل ح ج ا وإنما مثلا تلاقي ب ح ر ي ة التعبير م ر وحرية أ ة ا ل و ح ر ي ة ا ل ر أ ي و ك ز ف ي ن تقيد ر أ ي الناس وإحنا في بلد د ي م ق ر ا ط ي ة ك ل ا والله إذا سبحان الله م خليك تلف حولي نفسك د ه عنده لما كانش واحد ح ي وعنده آآ آآ أدلة م ن ومسلنا عليه ق في ا ل د ي ن فممكن يبتحك ي ع ل ه بسهولة يدعك فلاش ان سيدنا ابراهيم عليه السلام مجدوش في ن ق ط ة د ي خلاص عقلك جابت حد كده خلاص م ا طبقوله ا ل ح ج ة الاخرى دي قال سيدنا ابراهيم ف إ ن الله ي أ ت ي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب مش انت ب ت ح الموتى مش أنت م انت ش ي ياسي ف إ الله ي أ ي بالشمس المشرق من ف أ ت ي ب ه ا من ا ل م و ر ب هنا م ه ي ا لذي قومه مظلمين فاهمه موقف لى تعرف توجه مشتك فك... تعرف تكلم عن اللى عدو ج ا ن ب ا تكلم عن اللى عدو ج ا ن ا و هدى و هدى و ه ن ى و هدى و هدى و ه ف ى و هدى و هدى و ه د و ه د هدى و هدى و هدى و هدى و هدى و ه د هدى و هدى و هدى و هدى و ه هدى و ه هدى و هدى و ه هدى و هدى و هدى و هدى و هدى و د هدى و هدى و هدى و هدى ه انت بتحب ل ل ه عز و ج ه انك ت ل ي انت ل وقفت في اي مكان هدا عرفتك عن الله عز وجل يعني احنا دايما بيقول ايه اللي بيحب حاجة بيعرف عنها اللي عنها العربية احنا حاجة بيحب الكلم ويحب اللعب القرى يكلم عن اللعبه والفلانيه والنادي الفلاني واللعب الفلاني يقوم بدخلها ويعرف ماذا ويعرف ل ا ذ ا فعلته كلها قرى والذي يحب العربيات ويحب الموضه والازياء فذي يحب شيء هو خلاص قلبه اكملها ب ذ ل يا طرى و و ل ب ن ا الله تمنت بحب عز و ج ل ي ان طرى إ ح ا الله كلام بالله بنعرف نتكلم عن نجد أن عز عز وجل يلق عز وجل سيدنا إ ب ر ا ه ي م اختار اختار صفتين من أ ع ظ م صفات الله عز وجل قال ربي الذي يحيي ويميت فلم يكن سيدنا إ ب ر ا ه ي م فلم يكن سيدنا إ ب ر ا ه ي م ربي الغني القوي مثلا لقال الرجل أ ن ا غ ن ي و قوي ف ب د أ سيدنا إ ب ر ا ه ي م يصف الله عز وجل بالصفات لا تضيق إ ل ا بالله عز وجل ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة إ ن ه يحشي ويميت اختار سيدنا إ ب ر ا ه ي م ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة فالذي يحشي ويميت هو الله عز وجل وحده علشان كان ا عز م قال فرعون ل موسى فمن ربكم يا موسى قال موسى يا قال عليه السلام ربنا الذي أعطى, اعطى كل شيء خلقه ثم هذا يعني اعطى الانسان خلقه ثم هذا لما يصلحه أ ع ط ى كل شيء خلقه اعطى الحيوان خلقه ثم هذا لما يصلحه لما يعيشه في الدنيا يا سبحان الله ربنا قادر على كل شيء يعني انظر الى ع ظ م ة الله و ق د ر ة الله عز وجل هنا نتعلم ا ل مهارات الاقناع هنا مهارات ج د ي د ة و اسلوب جديد و مع اللمن خلال الرحمن نتعلم مهارات الاقناع اول حاجة هو الحجش في البداية هو في كده مفعل ق ا ل الله عز ل ج ل س ي ن ا ل ل ه ي ح ف ي و يميت على د من ل غ ي ر و ق د ي غ ي ر مجدي و غ ي ر مفيد يا سيدنا ي رمو ماجد لوش في ا ل نطل ق ة ا ل ي ق ا ل ق م ي و أ م ي ت ل ا دخل في النقطة وبعد بعد النقطة في ا س ت م ع ح ن الله ما ف يسمع ت مستمع جيدل ا أ و تشوف ل اوه ل ن ا اياك ل لا د يه... ل اه... ان ل ل ظ ا م ي إياك أن تتمادى في الخطا اياك أ ن تظلم نفسك يعني اه يقول اه ابو بكر الجزائري العبد العبد أبو واستمر ظلم ظلم الظلم بكر إذا إذا يحرم الهدايا يعني, حرمان الظلم. يعني احنا سبحان الله كن بطل وافد دم شهواتك و وافد دم رغباتك و وافد دم معاصيك و وافد دم أ ي شيء يبعد يبعدك ي عن الله عز و جل يعني كن بطل, بطل نطلع من سيدنا مع ل م ن خلو ي رحمن ازاي ت ا ج ه شهواتك إ ز ا ي تكون بطل مع نفسك تعرف تجاهل الدين رقم كان في حياتك عنده رقم واحدته كان لا يتكلم إ ل ا عن الله كان يمشي في ا ل أ ر ض ي د ع و إ ل ى دين الله عز وجل و ا ج ه أ ع ظ م ا ل ق و ة و ا ج ه قومه واجهها واجه ابوه ومن أ ص ع ب المواقف و تعلمنا إ ز ا ي ان احنا ندعو ا ل أ ق ا ر ب و ندعو ا ل أ ه ل و إ ز ا ي ندعو الناس هنا تعلمنا إ ز ا ي تكون بطل و تواجه نفسك و تواجه شهواتك ده ودرس جديد وبحمدك أشهد الله الله الله وبركاته اللهم كان كن بكرا نكمل جزاكم عليكم سبحانك استغفرك إليك اللقاء الخامس اللبن الرحمن ان شاء اللبن الرحمن خيرا والسلام لا إلا أنت بطل خليل خليل إله مع مع ورحمة وأتوب إليك